من التاريخ عبرة وبدأ الرحلة بعبر واجعل الإيمان زادك لو سجاك الوقت مرة لو سجاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطاري بدأ بقطر البشر مؤمن وجاحف والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بكفرة والبشر مؤمن وجاحف والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة